السلام عليكم هل في سوق إ ن شاء الله إن ا ل ح م د لله تعالى نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و من سيئات أ ع م ا ل ن ا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 حياكم الله تعالى جميعا و ت ق ب ل الله منا ومنكم ونفع الله بنا وبكم اليوم إن شاء الله تعالى معنا الحديث الثاني والثلاثون وهو حديث جاء عن جملة حديث وهو إن عن من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم و أ خ ر ج ه أ ك ث ر من واحد من أ ه ل العلم أ ص ح ا ب الكتب وهو حديث عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فقال النووي رحمه الله حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم مرسلا ف أ س ق ط أ ب ا سعيد وله طرق يقوي بعضها, بعض ببعض يقوي بعضها ببعض ولو نظرنا إ ل ى طرق هذا الحديث ل ر أ ي ن ا أ ن ه يرويه أ ك ث ر من صحابي عن أ ب ي سعيد الخدري عن جابر بن عبد الله وغيرهم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ خ ر ج ه غير واحد من أ ص ح ا ب الكتب وكما قال النووي و رحمه الله رواه ابن ماجه م استعم الصوت واضح اللهم استعم طيب ف أ خ ر ج ه غير واحد من أ ه ل العلم وقال النووي رحمه الله اخرجه ل ل ه أ ابن ماجه في سننه والدار قطني وغيرهما مسندا وقوله مسندا أ ي متصلا ل أ ن أ ه ل العلم يسمون المسند عندهم أي المتصل الإسناد بخلاف ما ذكره بعد ذلك لما قال ورواه مالك في الموطا عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أ ي فيه سقط وذكر هنا المرسل أ ي أ ن ه أ س ق ط راو من ا ل ص ح ا ب ة أ و من التابعين ل أ ن المرسل عند أ ه ل الحديث هو قول التابعي قال النبي قال التابعي يقول التابعي قال النبي ف ي ع ز التابعين أ و التابعي القول إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بدون و ا س ط ة فيسقط ما بينهما من رواه لا ليس يسقط صحابيا ل أ ن ل ف ظ ة إ س ق ا ط الصحابي فقط فهذا فيه ش ب ه ة ك ب ي ر ة ل أ ن ن ا لو قلنا أ ن ه أ س ق ط صحابيا فجهاله ة الصحابي لا تضر ج الصحابي ة ا ل لا تضر لان أ ن ل كلهم عدول ل ص ح ا ب ة أ ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدول لكن هنا في المراسيل نجد أ ن التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر و ا س ط ة بينه وبين النبي فلو ر ظ ر ت إ ل ى السقط في ا ل إ س ن ا د بين النبي والتابعي ربما تجده تابعي عن صحابي ربما تجده صحابي فقط ربما عن تجده تجده تجده فقط تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي وهكذا فلذلك تكلم أ ه ل العلم في ا ل م ر ا س ي ل وبيانو ان أ فيها من الصحاح وفيها من الضعاف ولكن ا ل أ ص ل في المرسل أ ن ه ضعيف كما ب ي ن ذلك ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في م ق د م ة كتابه وكما قال الاصل أ و القول ع ن د ن ا وعند أ ه ل العلم ب ا ل ح د ي ث في المرسل ب أ ن ه ليس ب ح ج ة أ و كما قال رحمه الله فلذلك ذكر ه ن ا ح د ي ث ا م س ن د ا وهو ب ر و ا ي ة أ ب ي س ع ي د الخدري عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم وبين بعد ذلك ب أ ن هناك حديثا مرسلا عن ع م ر بن يحيى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أ ه ل العلم في هذا الحديث بطرقه جميعا والذي يجمع الطرق في هذا الحديث يظن أ و يظهر له أ ن ه حسن بمجموع الطرق حسن بمجموع الطرق لذلك قبله أ ه ل العلم ومعناه صحيح وحتى م ع ن ا ه ص ي ح إن شاء الله ع ا ل وحتى لا استزيل في هذه ا ل م س أ ل ة وندخل في مصطلحات ل أ ه ل علم ا ل ل ح د ي ث ث ربما ن س ت ق ه ا فهذا ما يهمنا أ ن هذا الحديث الظاهر فيه أ ن ه حسن بمجموع طرقه ومعناه صحيح يقبل وعليه سار أ ه ل العلم في شرحه وهذا الحديث عن النبي صلى الله الضرر الذي الآخرين هنا الضرر والضرار صلى عليه وآله وسلم يتكلم عن وصحبه يصيب بين فيه وفرق ولهما معاني ليس هذا كذا فضرر يبينه اهل العلم بانه اسم و ض ر ا ر فعل و ي أ ت ي بمعنى اي الضرر هو الذي يحصل, بدون قصد والضرار يحصل بقصد ما معنى هذا الكلام معي ا خ و ة في صوت ان شاء الله طيب فهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الضرر والضرار وهذا حديث مهم جدا في بيان ك ي ف ي ة التعامل مع الغير وهذه من أ خ ل ا ق النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم نحن نتعلم منه الخلق الحسن والهدي الصالح والسمت الطيب فلذلك كان من غايه ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة حفظ حقوق الاخرين آ خ ر ي ن حفظ حقوق ل آ بالا ن ت ع د عليهم بالا نؤذيهم ي ه م بأن نحسن إ ل ب أ ن نترفق بهم ب أ ن نساعدهم ب أ ن نتجنب ما يؤذيه يؤذيهم وغير ذلك من الامور أ م و ر لذلك ج ء ع ل ي ك السلام ح م ة ا لذلك ل ل ه جاء هذا الحديث مهما جدا و إ ن كان هذا الحديث لا يتعدى الكلمتين لكن فيه من الفوائد الأمور الكثيرة وتبنى عليه قواعد ع ظ ي م ة في بيان أ ه م ي ة النظر في حقوق ا ل آ خ ر ي ن فلذلك جاء في معنى لا ضرر ولا ضرار أ ي أ ن الضرر هو يقع من شخص على شخص آ خ ر ولكن بلا قصد وبينا في حديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات أن القصد يؤجر عليه ا ل إ ن س ا ن أ و يعاقب إ ذ ا كان قصده حسد يثاب ا ل إ ن س ا ن عليه و إ ذ ا كان قصده شر أ و سوء يحاسب على ذلك ويعاقب عليه ف ا ل ن ي ة هي القصد وتدخل أ ي ض ا تحت الاراده إ ر د ة و غ ي ذلك م م تكلمت عنه في ح ي رضي ث عمر ا ل ل عنه وعن الصحابة أجمعين الصحابة فجاء هنا الضرر بمعنى أ ن ك يقع منك الضرر على غيرك بدون قصد أ ن ت لا تقصد أ ن تضر غيرك مثلا رجل يبني بيتا وهذا البيت يحتاج ل ب ن ا ئ ه مواد م ع ي ن ة و أ م و ر خ ا ص ة تساعد في البناء فيضعها في الشارع أ و أ م ا م هذا البيت فتؤذي ا ل م ا ر ة أ و يصل ماء من جراء هذا البناء إلى الى ب ي ت المجاور ل إ البيت المجاور فيحصل بذلك أ ذ ى لغيرك بسبب هذا ا ل أ م ر فهذا ضرر غير مقصود أ ن ت لا تقصد أ ن ك تفعل هذا و إ ن م ا بفعلك البناء أ و بفعلك م ص ل ح ة لك وصل الضرر إ ل ى غيرك ولكن بدون قصد فلذلك اعتبر هذا الضرر بمعنى ضرر بدون قصد لذلك أ ط ل ق عليه ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر وقال لا ضرر ل ا ضرر شرعا وهو منفي ا ل إ ن س ا ن يحاول دائما الا يؤذي غيره فلا يجوز له إ ذ ا فعل شيئا لمصلحته الا ينتبه لغيره فيجب عليه أ ن يراعي ا ل آ خ ر ي ن ويجب عليه أ ن يحذر كل الحذر من إ ي ذ ا ء غيره إذا كان يفعل شيئا يفعل لمصلحته مثل شيء في الطريق او ل ط ر ي ق أ بناء شيء يؤثر على من بجانبه أ و السير في طريق و إ ل ق ا ء فيه شيء وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن شعب ا ل إ ي م ا ن منها أو أ د ن اماطه ه ا إ الاذى عن الطريق فالذي يرمي ب ا ل أ م و ر ا ل س ي ئ ة التي يقع فيها بعض الناس يرمي مخلفاته أ و يرمي بقايا ا ل أ ك ل أ و الشراب أ و غير ذلك في الطرق ا ل ع ا م ة لذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لا ضرار وهذا يندرج تحت القصد الذي يقصد أ ن يضر غيره ويفعل ذلك قصدا في أ ذ ي ه الغير فهذا بمعنى اضرار ل فنفى ه ذ ا ب م ع ى الضرار ن ف النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ر ي ن معا والضرار أ ش د من الضرر الذي يريد أ ن يضر هذا الشخص أ و يصل ا ل أ ذ ي ة منه لهذا الشخص يقصد ويتعمد هذا بخلاف الذي لا يقصد ذلك ولا يريد ذلك و إ ن م ا حدث ذلك تلقائيا دون قصده فكان الضرر, فكان الضرر, أخف من الضرر, فكان الضرر أ خ فبين من الضرور ف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ن ز ا ه ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وحفاظها على ا ل آ خ ر ي ن وحقوقهم وبيان أ ن ا ل إ ن س ا ن بطبعه لا بد أ ن يحرص على م ر ا ع ا ة ا ل آ خ ر ي ن في أ م و ا ل ه م وفي دمائهم وفي حرياتهم وفي كل أ م و ر ه م ا ل ش خ ص ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة ل أ ن ذلك ممن كفله الله تبارك وتعالى بالحفظ وعدم المساس به هذه فهذا الله عليه والأذية الأمور ربما بالإنسان الطعن والقتل الدائمة المستمرة لا بالمسلمين والنبي كما إلى صلى وسلم يجوز تؤدي أ خ ب ر ت ن ا أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة جاء لبيان ن ز ا ه ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ودعوتها إ ل ى م ح ب ة ا ل آ خ ر ي ن ومعاونتهم ومساعدتهم و إ ع ط ا ء كل ذي حق حقه فهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فحديث لا يتعدى كلمتين وفيه من الفوائد والعبر التي يجب على كل مسلم ومسلمه و ا ويسير عليها فذلك دليل على إ س ل ا م ه م وذلك دليل على فهمهم الصحيح ل ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة وهذا الضرر والضرار يدخل في كل مسائل الناس يدخل في كل شيء في المعاملات وفي الكلام وفي الأفعال وفي الطرق وفي الأفعال غير الطرق ذلك فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يمتثل ل أ و ا م ر النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك ت ع ا ل ى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا يصح ل أ ح د أن ل الا يتعاون ع ى ل والتقوى ب ر و يتعاون ؤ ذ فلذلك ي غيره نهى الله ب ا ر ك ت ل ى ب ق ل ولا ه و ا ت ع و ا على الإثم والعدوان فالأمر داخل في كل شيء لا ضرر ولا ذرار كل ذلك ونجد في في ضرر شيء علم الفقه بنيت قواعد على هذا الحديث من باب لا ضرر ولا ضرار لا تؤذي احدا بقصدك أحد ولا بقصد غيرك أ و بدون قصد فيجب عليك ان تنتبه لهذه المساله وتفكر قبل ان تقوم بشيء ان هذا لله او لغيره وان هذا سيؤذي غيرك او يفيده ودائما الانسان يسعى لنفعه ونفع ا ل آ خ ر ي ن ويرتقي بدينه إ ل ى اعلى الدرجات فحديث عظيم الحمد لله طيب الصوت واضح طيب, طيب نبين أ ي ض ا الحديث الحديث الحديث الثالث والثلاثون وهو عن ابن عباس رضي الله, عنه رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ل د ع ى رجال أ م و ا ل قوم ودماؤهم ولكن ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر حديث حسن حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين و ب ع ض ه في ا ل ص ح ح ي ي ن أ خ ر ج أ ي ض ا الدار ق ط ن ي وغيره ومنه أ ج ز ا ء في البخاري ومسلم وجاء في البيهقي ب إ س ن ا د حسن والحديث إن شاء الله تعالى إن مقبول وهذا حديث يبين ج م ل ة من ا ل أ م و ر التي يحتاجها طالب العلم والذي ي ل ج أ إ ل ى القضاء والذي يريد أ ن يثبت م س أ ل ة م ع ي ن ة في أ ي شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أ ن ا ل ب ي ن ة على المدعي ال ب ي ن ة على المدعي فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا أ ل عليكم ح د ي ث الحديث س ل ا م و ر م ة اللهισ وبركاته أ ا ل ح د بقوله لو يعطى الناس بدعوهم ا اي إ ذ ا ادعى كل أ ح د د ع و ة واعطيت له واعطيت له بدون دليل وبدون استناد الى نص شرعي لا يستقيم هذا الامر فلكان ذلك فوضى وكل احد يطلب دعوه ة ويأخذ ي ف ا اموال المساكين والمظلومين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على يوم ن ا س ب د ع و ا ه م لدى ع ر ج ا ل أ م و ا ل ق و م ودماء هم ه ذ هم ه م ة و ه ذ ه تثبت لنا إذا جاء أ ح د لنا وقال أنا أقول لك كذا وكذا د ى هدى هدى هدى ب د أ بدعوى بقوله كذا وكذا سواء في م س أ ل ة د ي ن ي ة أ و في م س أ ل ة د ن ي و ي ة مثلا يقول هناك قول في م س أ ل ة كذا وكذا في م س أ ل ة دينيه نقول له ائتنا ب ب ي ن ة على كلامك هذا ل أ ن ا ل ب ي ن ة على المدعي د ا بد أ ن ت أ ت ي ن ا بدليل على كلامك هذا أ ي ض ا في ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة إ ذ ا كان أ ح د يريد أ ن يدعي ب أ ن له مال يقول أ و يذهب إ ل ى القضاء أ و يذهب إ ل ى شخص ويقول هذا أ خ ذ مني بعض المال فما, فما الذي يثبت ذلك نقول له البينة على المدعي البينة المدعي على على المدعي لا بد أ ن ت أ ت ي ن ا ب ب ي ن ة و ا ض ح ة ص ر ي ح ة ث ا ب ت ة تؤيد ما أ ن ت عليه من القول و إ ل ا نرد كلامك كله وقال أ ي ض ا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين بأن هناك أو بأن الناس لو بينا هناك بعد أو بأن بأن أن سئلوا او طلبوا امورا مثل أ م و ا ل وقتل وغير ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم ل د ع ى رجال أ م و ا ل قوم ودماؤهم لاستحلوا لاستحلوا الأموال والدماء لو أجيبت دعواهم هذه بدون هذه بين وبدون دليل لذلك بين ولكن ا ل ب ي ن ة على المدعي البينة على المدعي على و ا ل ب ي ن ة هو ما يبين أ و يفرق بين الحق والباطل تقول بينت ش ي ء أ ظ ه ر ت ه على حقيقته فيفرق هنا بين الحق والباطل فيظهر الحق دائما عندما يكون عندك بينه بيان دليل قرينه ش ه ا د ة هذا كله بين على ادعائك في م س أ ل ة م ع ي ن ة ولكن ا ل ب ي ن ة على المدعي لا هنا بد من ه ذ اراد ا ل ش ط من أ ر أ ن يدعي شيئا ي أ ت ي ب ا ل ب ي ن ة لذلك في بعض المسائل ا ل ف ق ه ي ة أ و بعض المسائل العقائديه ة أو غير ذلك من المسائل العلم الشرعي يأتي أحد ويتكلم غير الشرعي ي ذلك مسائل العلم بخلاف ل من ما ع أهل او ل ل مسألة ع معينة م في ي ق و ل ي ج ب فعل كذا وهذه ا ل م س أ ل ة لا تجوز ويجب أ ن نفعل كذا وكذا نقول له من أ ي ن أ ت ي ت بهذا الكلام ائتنا ب ب ي ن ة على كلامك من نصوص أ ه ل العلم فإن لم يأتي ببينة فيرد كلامه وإن ببينة بالبينة وكانت لم كلامه مقبولة يأتي أتى ظاهرة واضحة فتقبل دعواه و إ ل ا فلا ومع ذلك الذي ي أ ت ي إ ل ي ه هذا المدعي ويطالبه ب د ع و عليه ا ل ي ي م ن عليه اليمين لذلك قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم واليمين واليمين على على من أنكر واليمين على من أ ن ك ر أ ي من أ ن ك ر دعوى خصمه إ ذ ا لم يكن لديه ب ي ن ة يعني هذا الخصم جاء إ ل ى هذا الرجل وقال أ ن ا أ ن ت أ خ ذ ت مني أ ل ف درهم و أ ر ي د أ ن أ س ت ر د ه ا منك فيقول أأتي بالبينة تقول على ما تقول ي ت ي ب ا ل ب ي ن ة على ما تقول فيقول ما عندي ب ي ن ة ف ي أ ت ي هذا الخصم ويحلف على أ ن هذا لم يكن موجودا ولن وما حصل, وما حصل توضحتي إخوة فهذا حديث يعني اذا ق ر أ ه أ ح د فهمه وهو ميسر في كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أ م و ا ل قوم ودماؤهم وهذا فعلا نرى كثيرا ممن يدعون دعاوى ف ا س د ة ب ا ط ل ة وياخذون بها أ م و ا ل القوم ودماؤهم ولكن من يتصدر لهم ويبين لهم أ ن ه يجب عليهم بيانا شافيا واضحا والا فعلى, المد فعلى الذي ينكر ذلك أ ن يحلف على عدم حدوث ذلك على عدم حدوث ذلك طيب طيب حتى نكمل ا ل ف ا ئ د ة ندخل في الحديث الرابع, والعشرون الرابع والثلاثون ع الرابع ش ر و و ن ا ل نكمل أخي زهير والصوت واضح في الغرفة طيب طيب نشرح ه ان شاء الله تعالى حتى ي ع ن يكون ي الامر فيه خير ان شاء الله تعالى ل ان نريد ا ن ان نسرع في هذه المجالس حتى يسر الله يسر الله تبارك وتعالى بشيء آ خ ر ان شاء الله عز وجل طيب هو هذا الحديث الحديث الرابع والثلاثون ل ايضا حديث فليغيره بيده لم ي... فان لم يستطع فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف ل الإيمان, الايمان وهذا حديث أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه من مسلم بن رواية قيس بن مسلم عن ط ر ق بن شهاب عن أ ب ي سعيد من عن أبي سعيد أبي وجاءت ايضا من ر و ا ي ة إ س م ا ع ي ل بن رجاء عن أ ب ي ه عن أ ب ي سعيد وهذا حديث فيه بيان واضح ل ق و ة الايمان إ ي م ن لقوة ل ا إ وما عليه الناس عليه في إ ن ك ا ر المنكر وما عليه الناس في إ ن ك ا ر المنكر فالناس تختلف في قبول المنكر وانكاره إ ن ك ر ه قبول ل ا م ر و إ ن ك لذلك النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول من ر أ ى منكم منكرا والرؤيا هنا لا بد ان تكون رؤية بعلم ليس أو ليس يقتصر الامر أ م ر فقط على ل بالبصر ينظر الأحد إلى ر ينظر ؤ ي ة ن ك ف ي ذ هكذا ب لتغييره الأمر ه لا يستقيم لكن لا بد من العلم ل أ ن هناك أ م و ر ا تدرك بالنظر وهي بخلاف ا ل ح ق ي ق ة فلا بد أ ن يكون ا ل أ م ر فيه بعلم ويكون هذا العلم على ب ص ي ر ة تنظر في هذا المنكر هل هذا ف ع ل منكر أ م لا وهل هذا المنكر إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ غ ي ر ه هل ستحدث بسببه فتنه ام لا ل أ ن عندنا في شريعتنا الغراء و س ن ة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ق ا ع د ة م ع ر و ف ة وهي دفع ا ل م ف س د ة خير من جلب المنفعه دفع مضرة خير من منفعة لذلك ب منفعة ل إ ذ ا كان تغيير المنكر فيه منكر أ ك ب ر فلا يجوز تغييره وهذا باتفاق أ ه ل العلم المتقدمين والمتأخرين إ ذ ا كان المنكر بتغييره يحصل منكر أ ك ب ر فلا يجوز تغييره م لذلك جاء أ ه ل العلم في شروح هذا الحديث و بينوا فيه من فوائد كثيره لا تخفى على الكثير لان الناظره الى هذا الحديث عموما من ن من ظ راى ه يقول منكرا م م ن ك فليغيره بيده فيذهب ف إ ذ ا رأى م ن ك ر طريقه فغيره ا في بيده لأن ظاهر الحديث يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده ولا ينظر في العواقب التي ت أ ت ي بعده ه فقه هذا ولا الحديث الذي جاء ينظر في ب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أ م ر دينهم فلذلك اشترط أ ه ل العلم فيمن ينكر المنكر أ ن ينكره على علم و ب ص ي ر ة يكون عالما ب ا ل أ م و ر التي يستطيع أ ن ينكر بها هذا المنكر والمنكر هو ما أ ن ك ر ه الشرع وهو ما حرمه الله تبارك ع وتعالى كل ما حرمه الله عز وجل فهو منكر ولا يجوز فعله ولا يجوز فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده واللام هنا ل ل أ م ر فليغيره اللام ل ل أ م ر وهذا واجب وفرض يجب عليكم تغيير المنكر ل أ ن فيمن سبقنا من ا ل أ م م كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ه وأهلكوا فوقعوا في المحذور ب ب ب س أ ن ه م لم يتناهوا عن المنكر فمن ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده هنا فقه في هذا ا ل أ م ر وهو أ ن التغيير باليد ليس لكل أ ح د و إ ن م ا لمن يملك هذا ا ل أ م ر إ ذ ا كان الشخص في بيته وزوجه فعل شيء منكر فيستطيع أ ن يغيره بيده يستطيع يغيره بيده أن أ م ا إ ذ ا كان يسير في طريق ف ر أ ى منكرا كبيرا وهو لا يملك شيئا فلا يستطيع أ ن يغير باليد لأنه إذا غير بيده ربما إذا لأنه غير أ و ذ ي أ و قتل أ و أ ي شيء آ خ ر والتغيير باليد دائما يكون لولي ا ل أ م ر في البلد أ و لرب المنزل في البيت أ و للقائمين في ا ل أ ع م ا ل أ و غير ذلك لمن له سلطه, لمن له سلطة وولايه ة ذ ا المنكر باليد يكون تغيير له ل أ ن ه يتحكم ويملك هذا ا ل أ م ر أ ي ض ا قال صلى الله عليه ل و س من م ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسانه هذه مرتبة أخرى وفيها ذلك مرتبة إما أخرى بعض الناس أيضا يفعلون ذلك فيقولوا الناس أ ن يتكلم بلسانه ويقول لهذا الذي يفعل المنكر اتق الله أ و اترك هذا المنكر أ و غير ذلك أ و ي ن ص ح في الله تبارك وتعالى دائما هذا الذي يفعل في المنكر أ و ي ن ب ه على ذلك او على هذا المنكر فهذا يحدث دائما بلسانه فهو يفعل الخير بلسانه في درء المنكر ودفعه وهو م ر ت ب ة بين اليد واللسان وهذا اللسان او الذي يغير باللسان لا بد ان يكون لبقا في ط ر ي ق ة ا ل د ع و ة ليس لكل احد ينفر او يسب او غير ذلك فيدفع الضرر بضرر اكبر منه ولكن لا ب د عنده ان يكون عنده فقه وفهم فقه حتى يدفع هذا المنكر مثل الخطباء أ و العلماء ينكرون المنكر ب أ ل س ن ت ه م في نصحهم ل و ل ا ة ا ل أ م و ر وفي نصحهم ل أ ه ل الفسق وغيرهم من الذين يفعلون المنكر دائما ينصحونهم و و ن ه م ي ح ذ ر وينشرون هذا ا ل أ م ر ثم قال صلى الله عليه وسلم ف إ ن لم يستطع فبقلبه وهنا إ فإن ن لم لم ل يستطع يستطع ف ب ب ق و ه تغيير المنكر بالقلب تغيير المنكر بالقلب وكيف يكون التغيير بالقلب أ ي ب ك ر ا ه ة هذا المنكر تنظر إ ل ى منكر و أ ن ت لست مؤهلا لدفعه وليس في يدك شيء تدفعه به ف أ ن ت تنكره بقلبك تبغض هذا ا ل أ م ر وتكرهه و ت س أ ل الله أ ن يرفع هذا البلاء ويرد هذا المنكر وذلك أ ض ع ف الإيمان ل أ ن ه لا يستطيع يخشى على نفسه الهلاك أ و الضياع أ و السجن أ و غير ذلك من الامور التي ربما ي ت أ ذ ى بسببها فيحصل بسبب دفعه للمنكر منكر أ ك ب ر ولذلك دفعوا أهل العلم ذلك بين في أن دفعوا المضره خير من جلب م ن ف ع ة فهذا حديث يبين هذا ا ل أ م ر وقال وهو أضعف الإيمان وهو اضعف ل إ ي م ا ن وهو أ ا ل إ ي م ا ن ولا شك أ ن القوي هو الذي يكون قويا ب إ ي م ا ن ه دائما وهذه المراتب بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عليه ليس ينكر أنه أن المنكر الله صلى وسلم لكل أحد أن ينكر المنكر بيده على ا ل إ ط ل ا ق أ و بلسانه على ا ل إ ط ل ا ق أ و بقلبه على ا ل إ ط ل ا ق و إ ن م ا كل أ ح د في مجاله ينكر س ت ط ي ع أ ي ن المنكر ينكر المنكر بطريقته وبقدرته وكيفما يستطيع وهذه س ع ة في إ ن ك ا ر المنكر حتى لا يكون ضيقا على أحد على لا فيقول ضيقا يكون ليس مصرح لي أ ن أ ب غ ض هذا أ و أ ن ك ر هذا المنكر أ و أ غ ي ر ه أ و غير ذلك ف ا ل أ م ر متسع النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر واسع صلى عليه وسلم جعل فلذلك أ و ج ب على كل ن الانسان ع ى كل ل إ أو أنهم عليهم أن وجب ينكرون المنكر إما باليد وإما باللسان وإما كل المنكر المسلمين عليهم باليد باللسان إما لا يجوز ل أ ح د ان لا ينكروه لان ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى في ق وتعاونوا ل ه ب ا ر ك و ت ل ى ت ع ا و على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكما قال الله للناس بالمعروف المنكر وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عز عن أخرجت خير فلذلك جعلت هذه ا ل خ ي ر ي ة في هذه ا ل أ م ة بتعاونهم على المعروف ونهيهم عن المنكر وصدهم عنهم وليس كما سبقنا من ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعل فيهم كبارهم وصغارهم و ش ا ع ة الفوضى وشاعة المنكر وظهرت المنكر ا ل ذ ن و ب والمعاصي ب ك ث ر ة ولم ينكر أ ح د عليهم حتى قوم لوط لما ر أ و ا الناس يتعففون منهم وهم يريدون أ ن يدخلوهم في المعاصي قالوا إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون يعني حتى لا يعجبهم التطهر فشد فيهم الذنوب وفشت فيهم المناكير المنكر أ ص ب ح عندهم س ن ة لهم ف أ ص ب ح الذي هو طاهر لا يعجبهم فهذا يخشى على الناس إ ذ ا ركنوا إ ل ى ذلك ولم ينكروا المنكر أ ن يعمهم الله بعذاب من عنده فلابد أن نسعى إ ل ى ذلك ونرى أ ن الله تبارك وتعالى بين لنا هذا المنهج الصحيح و أ م ر ن ا ب أ م و ر ونهانا عن أ م و ر فنمتثلها ولا نحيد عنها بارك الله فيكم ونفع بكم ك وشكر م والحمد العالمين الله لله ل رب حسن إنصاتكم ونكمل ان شاء الله عز وجل في المره القادمه الحديث الخامس والثلاثون ونسال الله ان ييسر لنا في ختم هذا الكتاب قريبا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك عليه لله اللهم تعالى والقادر والحمد ولي ذلك ورب وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته